رخر بيننا المواهب دي بقى في السجود في الصلاة اول ما يثبت تلاقي ما الله لا إلا بالله ما شاء الله لاوتلاقي وانا قاعد اشفي كل شويه يشد لك الحيطه دي البلوزه مش يشد لك العريض طب يا وينزل ده في الجزمة بتاع واخد بالك ويمشي بقى في الشارع ليه حبيبي حضرتك عامل كده اصلا انا انسان مدر اصلا انا انسان عصري اصلا انا شخصية سريدة من نوعها اصلا انا بدوّب البنات ببصر ابص هنا تقوم تلات تربع بنات الكلية وحب غرامة ابص هنا اوقع بص كلها اللي جنبي ما شاء الله ده مش هتظهر علي ايدك كده يومين تلات ايه دي شفت الميات واحد رايح الكليه بتاخد الميه دي فاخد بالك وطبعا انا عايز ارتبط بقى باي بنت من البنات دي وعايز قواز كده يا وليه صداقات وعايز ارتبط بالبنات وبقى ليه بقى ايه جيرل فريند وكلام من دي. طيب وطبعا تخيل ان كل ده بيحصل وناس تصفى البنات بتعمل كده بس طبعا بقى البنات بتزود ايلاينر وتزود ميكب وتحط هم اسود وتحط حاجه اسمها باضي وتحط حاجه اسمها ماضي ولازم صورتها تظهر واخد بالك انت ولازم البنطلون يبقى واقع تحت شويتين برضه عشان وقت الجد لبايك اللهم لفاي واخد بالك كل ده بيحصل كل ده بيحصل واولاء الامور بيشجعوا على الموضوعات دي بحجة ان دول عيال صغيرة ودول لسا صغيرين ويسيبوهم يطرحوا لهم شوية دي الحجة بتاعي اول ما الناس بتنزل من بيتها يجي يوقف تاكسي ولا بتاع طبعا دول مزاحة لكم هبيروش السلام عليكم ومن قبلها ما مش شتاخد بالك وخام جاري الحمام عمل الشور ويشتري الملايين ووقت شويه شعب فتح صدره باشا بريح وحنزل دمي بسرعه بسرعه بسرعه البنت وقت مستنياني عمل حتى يجي يخطفه الجماعه بتاعتي محلياني عايزينها يا جماعه بتاعتي يقوم نازل يقوم وقف التاكسي هاي الصباح الخير ده طبعا الطبقه الراقيه <تصفيق> طب الرايه الطبقه البيئه صباحك ايش صباحه ليلك زي العسل الليل اللي بقى الليل ربنا بيه. ادخل وبعدين يوم رايح طبعا ما فيش حاجه اسمها كلية احنا بنروح الجامعة للدراسه اعوذ بالله استغفر الله يا رايح. انا من رؤى للدرافة انتو لزيقوا فاشلها في درافة احنا بتوع الغش في الهيزة الكانوة وربنا بيسهلها يروح واول ما يروح هناك يوم داخل شايف الكافيتيريا اين الكافيتيريا الجامعية يوم داخل مجعمل كده ومضبط حواله والبنت بتاعته عن شماله والجماعه بتاعته عن يمينه واخد بالك شهريار وشهرزان والخدم والحاشي يشربوا شاي وياكلوا بيتي فور وبس كوي واخد بالك حاجات ناعمه كلها نواعي على قدهم على قد اثنانهم واخد بال حضرتك وطبعا هو قاعد المغيب شغال. لازم رناك على مكد وفائل يعني على شوية نسوان عريانة في القصة مش كلا الدنيا وسر يعني ما تحبكوهاش يعني واخد بالك فيديو كليب بحبك يا حمار واخد بالك يا تكواتس اللي الجسدان لنا مكسة واخد بالك ايه حمطور يا متحامطر واخد بالك والله العظيم انا كنت في مصر اقسم بالله ذهبت لزياره بعض مشايخنا والله العظيم ركبت مع سائق الميكروباص مشايخ اسمه التسجيل بتاع العربيه الولد اللي غني شكله حلو حظ. حظوظ ما الحظ عندنا احنا بيعملوا حاجة اسمها الحظ ايه الحظ ده يقوموا معاعدين كده واختبال فضيرتك في مكان كده مثلا بيئة شعبية ولا بيئة فيقوموا عاملين نصبايا كده كبيرة نصبايا غير النظر نصبايا يعني ايه, ايه اه, اه, اه, اه واخد بالك انت مصرح كده وبتاعه جايبين اخت راقصة رضي الله عنها، عشان تفرفش الناس بالك، <تصفيق> وده يعني من التيثير والكلام فالولد يغني بيقول ايه بيقول اول ما جتيني بقميص النوم قلت له الله اكبر ده, ده اول ما بدأ الاغنيه قال اول ما جتيني بقميص النوم <تصفيق> قلت له اخر الاخر الاغنيه هيبقى الوضع ايه ده الكلام ده عالم في الشريط طالع في يصم الاذاة تقدر تستحبه اكتل اللي يعترض ينتعر اللي مش عاجبه حلم العربيه اه له يقول الكلام ده ما هو لما اخد الضوء نقدر وشاف مجتمع كامل بتقنن فيه الرذيله وتبح فيه له حق يجهر بيها ومحدش يعقبه صح ولا لا وانا لله وانا اليه راجعون فيقعد في مثل هذا وبعد كذا يوم طالع على شارع من شوارع الحب اللي بيسموها بالجامعه الماضي ايه ايه ايه يوم داخل كده قاعد مع الاخت الفاضله يشكلها همه واصل امبارح امه عملتني محشي وانا كنت هضربها مبارح ليه انا قايلها تعملي مبارح مسقعه عملتني محشي شوف الست اللي معندهاش دور ايه يا عم في ايه وتقوم هو بعد معاها وفجأة تبدأ تبادل العواطف، وبدأ تبادل العواطف، فتلاقي الارض الفاضل يمسك بأدن الأخت الفاضلة ويبدأ بقى يعني يعني يعني لا تجليك عواصر هو خبل لك انت وبعد كده تلاقي الأخت تقول له الله يعظم أنا بدأ تتعب من الشاي والقعدة هكذا يبني كتفك أنا عليه ليه والله قاوي يا أختي كتفك كتف الراجل خسي ادخلي فرحب خمام ايه عم الكلام ده كلام ده بيحصد او الله بيحصد تنتهك الحرمات علما ولا يكاد احد ان يغير واخشى اي عمل الله عز وجل بعقاب من حند اشلى الله السلامة والعافية وبعد كده يا جماعه الناس تروح بيتها الساعه كده 6 ولا بتاع فطور سريع ثم نعود للبرنامج الفتره الصباحيه انتهت يخرجوا شويه يتمشوا واخد ويوصلوا لغايه البيت يطلعوا يتغدوا لهم ساعتين وبعد كده يقعدوا شويه على الانترنت للايميلات والشات واخد بالك والكلام ده ويشوفوا لهم كده كام اغنيه على كام موقع اباحي يعني جينيوس حاجه سهله كده وبعد كده ينزلوا ايوه على على قهوه على كافيتيريا انا ناجي من النوادي في شلا من الشلال ويتوع يجرب العربيات والمكتنات واخد بالك وراني البنات والكلام ده وواحد ثاني يقول لك بقى انا الليل ده مزاجي انا ما كنتش اشرب بالليل ما يتعدلش المزاج ولو ما تعدلش المزاج تبقالي لها شوال طب الحل ايه ناجي لاتمسجة ولازم اتطبح علشان اعرف اقاوم وعيش انا لله وإما إليه راجعا دي أخوانك أكثر حياة الناس دي طيب يا جماعة الناس لم يتروح بها بتقوم الليل شو بقى قيام الصالحين بقى شوف الناس الصالحة عشان تتعلم تبقى زيهم بيروحوا فيهم الساعة ثلاثة بالليل بعد ما يكونوا بقى تعاشوا واحد بلك ومشوا وعملوا ساعة يوموا روحين تبدأ الوصلة التي هي قبل الفجر الموبايل يشتغل حبيبي. فالبيت تقول له ايوة حبيبي الواد يقول له انا حبيبك ده انت اللي يعني سويداء القلب انت اجمل حاجة في حياتي انت ظهرك البستان كلام ما شاء الله تخيم كلام كبير يقضو هذه الشهوة يا جماعي الظلو يتكلم تقريبا من الساعة ثلاثة حتى يؤذن مؤذن الفجر فيقول لها يا ذاك الله خيرا قم يصنف الفاجح شكرا قيام الليل دي أمو الليل في ما شاء الله فإنا لله وإنا إليه راجع أما عن أهداف أكثر الشباب فهي أهداف وهمية تبعا للتشبه بالغرض فبعضهم يقول بان السعاده الحقيقيه هي ان اصل الى اي شيء من غير قيد من غير ما تقول ده حلال من غير ما تقول ده حرام واحد كان يعيش وهدفه ان يعيش اللحظه اهم حاجه في حالاته يعيش الحس اللحظه ثلاثه ان واحد تاني يبقى راجل مشهور اربعه انه يشتغل اي شغلانه يجيب فلوس خمسة انه يبقى حبيب لمطرب من المطربين. ستة انه ساجد لاوروبا بغض النظر عن السفر الى بلاد الكفر يجوز او لا يجوز. سابع هدف